الذين مكملوا ما كنّا قبل أعلمه من قراءة كتاب المساكين من كتاب الصحيح الراوي البخاري رحمه الله تعالى خدمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الأنصاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمر عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله حدث بحديث ينتأك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فباوناه فقال فيما أخذ علينا أن باعنا على السمع والطاعة بهم وهم أن باعنا على السمع والطاعة في من شر الوالدين صارون لغفر صورهم وهم أن باعنا مصيحة لهم وهم أن باعنا أن باعنا على السمع والطاعة بهم ان بايعنا او الله الله يا مفتوح فاحسنته ان بايعنا ان بايعنا على السمع والطاعه نعم نعم السلام على الياء عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بايعنا من على السمع والبطاعة في منشطنا ونكرهنا وعسرنا ويسرنا بأثرة على الماء فألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حضركم الله ذكره الإيمان البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في ذات قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعد الأمور أثرة وأمور تنكرونها أو سترون بعد الأمور تنكرونها وهذا الحديث الشاهد فيه حزركم الله قوله في هذا الحديث يعني قال إلا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبطها هذا بايعنا الوا مصوحة والعين مصوحة والمل مصوحة كل هذا رافض حافظ قال ياد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع في الماضي ذاو عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين على الفتح والنون هنا حضرته الله مفهولا به ذاو على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصمع والطاعة في نشتنا ومكرهنا وعسرنا وعسرنا, وعسرنا وأثرة علينا هذا أشاهدنا من إراد المشنف رحمه الله حديث عبد الله هذا الحديث هذا الباب. قوله وأثرة علينا إلا أن ننازع الأمر إلا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحة أو بواحة عندكم من الله فيه برهام قوله حبثكم الله في هذا الحديث دايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي بيعه العقبة الثانية التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأوصاء رضي الله عنهم وأربابهم وهي قبل بيعة النبي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأشهر هذه هي. بيع العقد الثانية وهي العقد والاتفاق هذا اتفاق وعقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار رضي الله عنهم. كان في ناس من الحج، وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لمعت الأشهر، وأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت على أصح يقان العلماء في المسيرة في شهر ربيع الأول، ويقال إنه صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على خلاف طويل عريض بين المورثين في. لكن الذي يهمنا أن قوله هنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عقد اتفاق كيف يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة بشرف أن يرتزن الأوصار بهذه اللوازل ما هي هذه النوازل التي لا يمكن أن تصلح بلد إلا بهذه النوازل؟ لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسبع الرطاعة إن تبقتم معي وسعقدتم معي على هذه الأمور هادرت إليكم إلى المدينة وإلا فتركوني عند أهلي وإلا فأضحف أمغيكم قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمح والطاعة انظر تريدون الهجاة تريدون أن تنظروا الأمور دنيانا وآخرتنا أولا قال السمح والطاعة في منشطنا ومسرهنا في قوله صلى الله عليه وسلم قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فأنا جندي وهكذا ديننا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا بد لنا منفعه على خدر الطاقة قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر ماذا تجتمبوه لكن السمع والطاعة هنا لازمة في المنشة وماذا وفي المسره قال وفي عسرنا ويسرنا لأن من نوازل السمع والطاعة بعض الحقوق المالية كالزكاة ونحوها والنفقات ونحوها قال سبالك في عسرنا ويسرنا وَأَثَرَتْ علينا لجلدات الحديث الذي مر معنا ذي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا إليه بحقهم واسألوا الله أجل وجل ماذا حقكم أو أدوا إليه الذي لهم واسألوا الله أجل وجل الذي ماذا الذي يكم ثمانة هما قال وَأَثَرَتْ علينا وَأَنَّا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ أي أمر معاك ولا حبه أو أمر بضوء يعقل أن أصاريا من يراد منازعه النبي صلى الله عليه وسلم امر ما هو ما هو الامر الذي لا يعلى يعني مما بايع رسول, رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه او مما بايعنا نحن رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الا منازعه الامر اهله اي هذا او امر او أمر دون امر ليس كما الاطار الله علم وعزرون رضي الله عنهم يناجعون النبي صلى الله عليه وسلم مبوة وإنما هو بيان بأن الأنصار أن ولي الله علهم لاحظ لهم في الإمامة الخلافة مع وجود وديد... مع وجود المهاجرين والقريش أن الله علهم وأرضهم يعني هو أمر الخلافة والإمامة وأن لازم الأمر يعني أمر الخلافة والإمامة أهله الذين وصلوا إليه بأي وجه من المسائل الشرعية المعروفة قال إلا إن أنترو كفرا النوافع عندكم عليه من الله برهان هذا نطب حبيث البخاري حضرة الله وجاد غير البخاري أحمد وغيره جاد الزيادة ثانية وحيا وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يسيدا فنمعه مما ممنعه أنفسنا وأجواجنا وأبناءنا فإن وصلنا في الجنة هذا أمر زاده الإمام أحمد في الواية عند الإمام أحمد وغيره رحمه الله زاد هذا الأمر وعلى أن ننشر من وقف عند قوله إلا أن ترى كبيرا بواحى عندكم عليه من الله برهان إن شعرت من بخاري في رفض عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره قال وعلى أن نوشر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يترف لأن النبي تتارث وماذا يسر قدّر أن يسميها الذي يسلّم الله عليه وسلم النبينا وقدر الذي أن يخبر الذي يسلّم الله عليه وسلم بأنها طيبة وطابة، فلم نمنع نمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، وش الذي يسلّم الله عليه وسلم، وسَرَى لَنْ نَمْنَعُهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا كَيْ فلما ماذا فعل جمعا ونذلك في الدشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأوثار الغارحة في الحديث الذي يفرناه تلك الدشارات العظيمة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم الأوثار رضي الله عنه لأنه في عين وفق قال الله عز وجل عنهم والذين الدار والإيمان من قبلهم يحبون من ولا يجدون في صدورهم حادثا مما أوثوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولذلك فحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النساء ونحن نشهد الله وملائكته ونشهد الحضور أننا نحب الأنصار والمهاجين وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نكون معه في جنة. وإن لم نعمل بأعمالهم لأن النبي صلى يقول لمن المرء مع من المرء مع من أحد فقال أنا سعيد الله عنه فأمر الله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام وعمر وأرجو أن أكون معه في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم هذه هي البيعة الثانية حذر الله ديعة العقد в آدمة الثانية عقد الاتفاق قام بين النبي صلى الله عليه وسلم وزير الأنصار رضي الله عنهم على أثر هذا الاتفاق بدأت مجلة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة ثم بعدها ببعث أشهر ثلاثة أو أربعة أشهر نحوها هذا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة مع عبيدتي رضي الله عنه إلى المدينة النبوية ومدأت علم زيلة الإسلام تقوم وتنهور الله الحمد والمنى أما البيعة أولى حضرة الله في الضيعة العقبة الأولى فيتفترس جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبارة بن الصامت هذا لأنه شود المائتين شود العقبة الله عمو الله قال بايوا عوني على أن لا تشركوا بالله شيئا كبيعة النساء هذه يسمونها ماذا؟ بيعة النساء ثالثة عباد رضي الله قال يقول ما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ على النساء قال بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تطيقوا ولا تجنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأسوا بمثال تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعسوا في معصيه فما وفاد له على الله ومن اصاب من ذلك شيء يعني سال من اهل السماء فعوقب به في الدنيا فوتقتاله هذا هو ذكر السف رحمه الله في مرتبه كبيره قال ومن اصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو الله إن شاء, شاء هذا من الله يعني النساء في قولي سبحانه يا أيها النبي إذا زائت المؤمنات يبايع أنك الله يشركنا الآن في سورة الفتر إذن عبادة المستانة رمي الله عنه وارضاه شهد البيعتين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الأولى هي التي سمعتموها بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ثم قال ولا تشركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم الحديث عما بيعة العقبة الثانية فهو عقد اتفاق عقد نصرة سياتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فينظر ما عند الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سبق الأنصار رضي الله أمهم وأربعهم مع أهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قاتل معه صلى الله عليه وسلم خارج المدينة فما هو المشهور حضرة الله ورعاكم في نشاورته صلى الله عليه وسلم أصحابهم بدر لما قال أشيروا عليه أيها الناس فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال واحسن وقال عمر وقال واحسن وهكذا النبي يقول أشيروا علي أشيروا علي يريد الأنسارة. فلما قال سعد بن عاد قالت أنك تريدنا يا رسول الله قال نعم قال نعم أندي يا رسول الله بما أملت الله والله ما نكره أن تلقى بنا حبيبنا غدا فإنما صدقوا عند النقا وكذا وأن أسأل الله أن من تما تحبه فسنق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأقدم عن صلى الله عليه وسلم مير حبيب حزركم الله قوله فإنه أثرة علينا هذا هو شهودنا أفرحان القالبة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السلع والطاعة فيما شبرنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا نناجع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحى عندكم عليه الله برهان نكرنا حضرة الله في الدرس الماضي أن الناس بالنسبة لمعسية السلطان ثلاثة طوائف من من يبالغ ويعظم ويظلم ويفرق بسأل الله العافية حتى يكذب ومنهم يمين من يميع القضية حتى يكون الحلال ما أحله والحرام ما أحرمه ولكن هناك لا طاعة من في في معسية الخالق قال إلا أن تروا كفراً بواحى ما أثنت الصلاة من تصلي إلى تصلي، ما أثيا لا تخرج من فهذا بالإجماع المسلمين لا يجوز خروجه عليه أبدا. إجماع المسلمين حذروا الله، ذكر هذا الإجماع غير واحد من العلماء أن السلطان حذركم الله إذا يعني كان عنده معصرة لا يجوز الخروج عليه أبدا ما نفرنا يعني شيئا من هذا في كرف الماضي المعصرة الأول الثاني إذا وقع السلطان بالمكفتر من المكفترات هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان إذا وقع بالمكفتر من المكفترات فلا تمع ولا طاعة له لكن القضية التي وقع بها الخوارج حضركم الله ورعاكم قضيتان القضية الأولى أنهم جعلوا ما ليس بكفر كفرها هذه القضية الأولى الثانية أنهم قاتلوا على ذلك إلا أن شر كفر براها كفر باهرا شوفت إلا أن شر كفر هذه الأولى ثم قال براها هذه الثانية ثم قال عندك عليهم الله لما الهوى من السلطان برهان دليل واضح وعاص برهان إن شاء الله ثم إلا أن شر من المخاطب حضرته الله في هذا العهد أو الخوارج او من جهوية او من المعتزلة او من الرافلة او من او من ومن المخاطب الا ان تروا كزرا براحة عندكم عليه من الله برهان المخاطب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من سار على مرهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من الأمة الوسط وتذلك دعوات الأمة مالة وسطا لتكون شمداء على الناس فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم مخاطبون أولا بهذا الحديث فما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه السلام تفرده وتفر وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شنة تفر وشنة وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجعة تفر وبيعة وما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسنة تفر وحسنة إن أثرت فر براءة عندكم عليه من الله برهان ولذلك حضرة من الله ورعاكم هذه القضية يعني قضلة مهمة السرط رحمه الله وسط في هذه القضية مثلا المعتقلة والخوارج تكثروا الحكام بالذنوب والمعاصي الرافيعه نزل الله الحسامه وقال ان ائمتنا او ان لائمتنا لا يدنوها ملك مقرب ولا نبي مرسل ان السلف رحمه الله وصف لم يذكر الحثاله المعصيه ولم يؤلمه البكاء كذلك ما يقول السلف رحمه الله الا الحثاله المعسرين ادهس ان الحثاله المعسرين حاشا والله بل يفتئون لا انما لا نسوء ما لا لم يكن ذنبا مواحا عندنا عليه من الله برهان فهم طبيعه طبيعه مهمه معاشره احبه يعني خطئ جدا جدا من قال يا لأخيه المسلم يا تافر فقد ضاء بها أحدهما في نواة فإن كانت ذلك وإن حارت عليه يعني وإن رجعت عليه من يم إلا أن ترى كبراً بواعاً اتفق من الحكم بيننا وبين الحكام في أفعال الحكام هل فعله هذا كبراً أن فعله شنة أن فعله اجتهاد يتاب عليه أو هو مغفور له لأن المجتمع يستاهد كما تابل الحديث الحاكم إذا استاهد فأصاب فله أجرام إذا استاهد فأقطع فله أجر واحد من الحكم؟ الحكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا فضلاً بواحة يعني لأصحاب السائرين الذين أمروا الله باستباعه، قال والذين اتنعوهم بإحسانه قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنته إنه من يعش من كبه سيرى اقتباداً كثيراً طلبنا الآن في معصية الحاكم هذه المعصية التي قام بها الحاكم فضر؟ هل عمل الحاكم بعينه تظهر؟ هل انتبت موامع التكثير؟ هل جاء شروط التكثيري؟ اختلقنا خلاف؟ هذا الخلاف هذا ولا ما هو واضح لا ينتراحك وكل ما في خلاف في خلاف قديم يا من جمل المعتذرة ومن جمل الخوارج ومن جمل الراهرة خلاف قديم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زار الخلاف إلا يومنا هذا حاكم ارتكب معصية Yeah. من الحسن في حكمنا على هذه المعصية أهي كفر أم غير كفر أنا أم أنت أم شباب ما قرأوا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما من كيفا والحتم الحتم قال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا ومن المخرج قال عليكم بسنتي وسنة الفلساء الراشدين المهديين من بعدي فمستكوا بها وعطوا عليها بالنواجب إذا الحذركم الله وقع حاكم في معسرة حاكم أي حاكم من الغفان المسلمين وقع في معسرة من يحكم على هذه المعسرة أي وجل الآن حذركم الله يعني من يحكم على هذه المعسرة أن هذا الرجل يعبر ولا ما يعبر آية معسرة نباية معسرة فعلها عالما عالدا أنزع لها جاهلا معسيا رجل أخطأ مرة وقال اللهم أنت عجل يا ربك أخطأ رجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وعندر هذا لوع من الأنواع الكبرى العيات بذل الله أن يشتر الضدات الإلهية أن يشتر صلى الله عليه وسلم أن يشتر الملائكة ومع هذا عزر لماذا قال أخطأني شدة الفرح رجل ساتب أهل متشة ببينة يعني نزمة مده مكة كاتبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخضركم وأهل مكة استعدوا له كتب كتابا بهذا ومع هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم محسناته الكثيرة قال إنه شهد بجرا وما يدريك لأن الله طلع على أهل بجر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ما يجريت إنه شهد ماذا إنه شهد بدراء ما يجريت رأيتم حضركم الله إذن هذه عندنا قضيتا القضية الأولى من يحكم على كعي الحاكم اهو كفر ام غير كفر قلنا ان في هذا السحاب رمي الله عنهم وكل من سار على منهج السحاب رضي الله عنهم فهو داخل اذا علماء الامة اجمعوا على ان هذا الامر كفر كفر اذا اجتمعت يعني هيئت تبار العلمة وقالت ان الحاكم الغياني يعني كفر بالله يجمعونه السوداء والرجو لا نحن سبعون لعلمائنا لعلمائنا لعلمائنا والذين امنوا اطيعوا الله وأطيع الرسول وأن الأمر منكن وأن الأمر منهم هم العلماء في الامور العلمية والامراء في الأمور العملية العلماء في الأمور العلمية والامراء والحكام في الأمور ماذا العملية إذا ما لا ترجع أن يحتم على قبر العاقل أو من؟, من يسير على منهج السرط الصالح لأن ما لنسمى على منهج الخوارث ما بقي مسلم على وجه الأرض لا حاسم ولا ولو وليسرنا على منهج المعتزلة ما بقي مسلم على وجه الأرض لا حاسم ولا محفوظ المعتزلة كفر الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة واستباح دمه وكانوا يقولون للوافق اقتله وعلينا إذن دمه أن يطاعوا هؤلاء معاشا ولا حفة في الحكم هذا الخطير أن يطاعوا هؤلاء لا إنما الحكم بهذه القضايا على الحكماء الربانيين هذه القضية كمولة القضية الثانية أنت قال علم درست وتدفترت ونذرت ظهر لك تظهر هذا العاكل لكن كثير من كلاب العلم درسوا وتدفتروا ونذروا لم يلها بهم كبر هذا العاكل أنت يعني تنجي للناس قولك حضرت الله وإلا يشتفعك ما يجب أن تنجم الناس قولك أنت ظهر شيء ونحن ظهرت وراء أشياء ظهر لك أنه متعمد ظهر لنا أنه متره ظهر لك أنه لا عذر له ظهر عندنا أنه عنده أعبار ظهر عندنا أنه لا حسنات تنسح هذه السيئة ظهر عندنا أنه له حسنات من هنا إلى نتيامه وأن حسن واحد من حسناته سعادل عمله كله ولذلك لما سُئل عن معاوية رضي الله عنه وأرباه وصف عمر بن عبد العزيز عليه وعمر بن عبد العزيز من هو إمام خليفة من الأهل المسلمين من الخلفاء الراشدين وعبيده قال السلام الله عليه من معاوية رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم تساوي عمل عمر بن عبد العزيز كله أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تشب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن لأحدث المتروح بالوهد فأنفقه ما برغم بوهده ملالا صحابه ها معاو رضي الله عنه صحابه نعم ما غير مأسونا لكن فضل الصحابة يمح كل ما يظن أنه مع أنه رضي الله عنه وأنه سائر رضي الله عنه وارضا حمل أنه مجتن لا يحصلها دول وخوارج العصر يطعنون حتى في معاويه خوارج العصر الآن يطعنون حتى في معاويه رضي الله عنه ظل طعنوا في اسمه رضي الله عنه الذي ولا معاويه يقولون ان الثوره على عثمان ثوره اسلاميه أسماء لم يسمعها يعني لم يفهم النبيون عليه ثورة إسلامية لأن خلاص هنا الناس يعني يعرف الحال في القرآن والقرآنه السائرين يعني لما سائرون يعني بليسمع القرآن والقرآنه سلم مدرس الله يسولف <تضح> سوري أبي قصيمان سارين سارين لا عندهم عين لا عندهم عثمان أقول أنت تقول يعني من قصيم هذا الزمن اسمع لله من الله مستحص إن حملة الله ورعت هذه القضية الأولى القضية الثانية قلنا أنت رعية لا تزد من الناس بورتك ثم من يقيم حملة الله الحدود الحدود من يقيمها أنت رعية بعينك الآن رجلا يزن العين بالله وسمعنا الآيات الآن التي تباها الإيمان بضاها الله في وصل إبادي ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أسامة رأيت بأمي علم فرد وزني تماما أو يطلق تماما أو يعني يقف أحدا تماما هل يجوز شرعا وأنت رأيت رؤية بصرية شيء ثابت عندك الآن ما يحتاج إلى دليل وأنامك الآن هل يجوز شرعا أن تقيم عليه الحديث سبع النجوم تنتظر هل تستطيع انت وحدك ان تذهب الى المحكمة وتقول رايت جوانا وزلل من عيني ليش انت ساكت الى اخر تلك انت, أنت سافرت الى لا اعثر اني رايت منكر امامك في اخر بابر انسان رجلي امامك زل من سام وعيد الله يحفظك وياك دعوه العيد هل تستطيع ان تقوم عليها ليش ما تقيم ليش ما تفجره وتكسره ما يتنكر ما عندك دين انت ما يتنعرض غلدا من الله ليش ما تفجره وتكسره ليش ليش اخي الضاغر عندنا قوانين تحقرنا عندنا شرع من الله يحقرنا في ذكر امر وفي ذلك امره طيب هل تستطيع انت وحدك ان تنهي الى المحكمة لتقول الله يا محكم هذا يزنر رأيته بعيني هل تستطيع لو ذهبت وحدك او معك اخوك او معك اخوك <تصفيق> الثاني ثلاثة لجلبتك القاضي ايش القاضي الظالم الجائر هذا والله ايش اعطم هذا يا احبك تبسروا دين الله عز وجل ايش في القضية عاطفة لا كان في عاطفة الان لو كانت تحتروا العاطفة الان انا لا قدر الله فاو ايش في حينها لهم شو القاضي فرجعت وشكل شحاني ليكم يا اصبار كم هذا <تصفيق> الآن أنا بعين وأنتم يا ظنان وجعل عن هذه الجالة الشميعة وأذهب أنا النبي أضرب وزاني وزاني همشيها فيش الزهر هذا فيش الزهر هذا ونحكم بما أنزر الله والله إن هذا القابل حكم بغيب وأزر الله لا حدث في إذا كان في قبيلة وحده. فضيلة واحدة رجل أمرأ رأيت رفعة العلمية قطعية وكلمية ما استطعت أن تقوم عليه الحق إلا أيام هالأربع رجال أصحها عقلا وربما يحتاج هؤلاء الرجال يزكونهم أنهم صادقين لا ثمان يجبكونهم أنهم لا يتقومون بجتمع في 12 رجل أربع يشهدون أنهم رأوا كل شيء يعلم يعلم. لا ينهوا ولا تأويل أبداً ما يقبل التأويل بواحة إلا أن ترى كبراً بواحة على نزل يا بشر. ما في يمين ولا يسعر إلا من شهد بالحق ولم يعلمون إلا من شهد بالحق ولم يعلمون عندهم إن صدعي أحبة ليس أنهم ظنوا وليس عاطفة من كبير قنية عاطفة لا القضية دين النبي الله عز وجل دين شمرتاً ردد النبي صلى الله عليه وسلم لاعزاً ردده مرات شمرت القدس النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة رددها مرات ذي قوه وعاطفه الان اسمحوا والله بعد من عنده حماس لانزال الميثاق والله يدرى رأى بعض المعاصي لا يامر بالمعروف والمنعروف وينشر بالامنر بالمعروف وإنما الفحش قومي وحي يا سبع مثل عنده اب فاستغفر الله على رسلك الذي فكر ارسل علي اليهود اخذت من خلق الله قالوا على رسلك على رسلك على مهلك اقموا دينا فاحملوا قاف دينا ولا تتركوا فساد دينا ولا امر بالمعروف دينا ولا امنوا دينا الا ان سرتوا دواحه فاذا كنا ما نستطيع نحن الافراد نقوم حق على شر الله بعيوننا لا بد أن يرجع إلى القاضي ولا بد أن يتبع القاضي ولا بد أن ينظر القاضي هل المرأة رأت النبي فسألها وقال إن ابن هذا كان عشيقا عنده فلان لأن كان صار إن عنده عامل فوقع المرأة فيه فوشى الغنم تفر النبي صلى الله عليه وسلم ولفه الحول ثم قال لها بالمرأة زلال فسألها فإن أفرت فألدها فألدها ليست القضية باشرة اعترف رقم واحد اذا لا يدرق يقام الحد على واحد فور لو لم تعترض المرأة لا يقام عليه الحد ماذا؟ لا يقام عليه الحد ابدا في هذه القضية معاشا الاحبة جعل يلدقي على طالب العلم وعلى الشاب اللي اعرف نظام هذا النعائم يعني أعلى الله عز وجل وراضيك لنا اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة وراضيك لكم الإسلام دينا تنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تائه المقلب جناحي دي السماء إلا أحدث لنا منه إلا علمه من علم وظهر من جهل سلقضيح حضركم وليس تعياته أورجت حماسات شارغة الحماس هذا والله ضرر هو أكثر من نفعيه فإننا القضية جن النجين الله دي صلى الله عليه وسلم الله بإقامة هذه الحدود يتعبد الله بدرس هذه الحدود بالسبوعات فإذا كانت هذه القضية في قلعة ميتينية رأينا بعيوننا فتوجد قضايا يعني ونحن نستويها إنما هي قضايا ضلية واجتمعت عليها الشهوات والشبهات يعني أذكر في القصة أحد في الله الجامعة الإسلامية يعلم تعرفون حماس الشباب يصير دائما بينه بعض النزاع يقطع يقل لماذا المدينة عند المجلد هل أتديه لماذا المدينة عند المجلد لماذا لماذا النار حتى أنت في دولة الحمدة البلاية فاللات الحكومة لا تحصل إلى أنزل ليس الحكومة الإسلامية بعد فترة دع حزب إسلامي يستولى على الدولة حزب إسلامي في بعض دولة العزمة حزب إسلامي استولى على الدولة بعد ذلك الدراسي وفي الدراسيين هل حزب الإسلامي يغنظر شيئا يسوي شيء في الدولة أقصر برحاءه أدت أحد فانزل فانزل قلت له يا قلال توجد رجتهم بعد الحزن الإسراني الجديد كيف؟ يا رب الله الأمر الحمد لله يحاولون يتلكل ما رأينا صغيرا يتلكل ما عليهم تقريبا في كل صغير مع الجامعة نسازل عليهم ما رأينا صغير يعني حاولوا محاول وصلة البرلمان ان يوصل في النقل الجماعي والباص بين الرجال والمقاومين استطاعوا يحاولوا يشغلوا المساكين الى شد الضغط عندهم على الاسرى عندهم يحاولوا ان يشد بين الرجال يحاولوا حتى السباة وضع هذه المستورة ان ينالوها تقف على تغيير العقائف والتوحيد ومشح العلمنا والبلايا التغيرة قال هؤلاء مزدرون مزدرون مزدرون ما يستطيعون ان يفعلوا غير هذا ما يفعلوا غير هذا اذينوا مثل الحمد لله إذا عذرت هؤلاء بهذه الطامات عقائد فاسدة وافتلات وخموة وزيرة وخنا ما تعبرنا نحن في هذه البلايا المستورة التي عندنا يعني دائك تجر ودائنا ما تجر مضطراركم يا ما يغدر لنا ليش يا أخي ونحن ولله الحمد وإذن الله بلاد ترحيم وهذه المسالة يوجهها لأهل هذه البلاد عامة يا أحدة إذا كان أولئك النظر لتأسوهم لبلادهم يعبرون حتامهم ويقولون ترون مضطرون عليهم ضغط خارجي وحتامنا ما عليهم ضغط خارجي يعني حتامنا يستطيعون يفعلوا أشياء ما يفعلوها والله الذي لا إله غيره لا يستطيعون إلا ما تريه وهم هناك جهود هناك بلايا وهناك اتفاقات ما الامر الذي امرت به اولائك احضر به هؤلاء المستعاره بلادنا ببعض الدول الكبار في حرب مع العراق قامت الدنيا وضاعت وتهامت الدولة الإثمانية في حربها مع بريطانيا تحالفت مع من؟ تحالفت مع اليابان أفضل خلق الله وتحالفت مع ألمانيا أفضل من خلق الله إما لهم تجدنت من الآن تشكوين وتشكوين ودولة الخلافة تجعلون تحالفت مع ألمانيا قالوا مفترض طيب نحن مفترض لأنهم حرام, حرام على بلادهم الدوح حلال على الطير من كل جنس يا حبتي والله يتكلمون يمن عدل يا أخي وينسى بيتك الله وينقص يعدل وينهم يتفقين الذين يدخلوا على الله يستفقون كل بلد في فيه يدعى يمدح وينقى عليه فبلاد التوحيد سبحان الله 140 سنة دون قائم على التوحيد الله الحمد والمنا عندها بعد نفطة سبقم هذه نفطة وينسى كل هذا الصور وهذا الظلم حتى دلتوا على شبابنا وأنسوهم هذا الخير الذي نحن فيه تقدر شبابنا أفتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وسيأتي إن شاء الله بقية سلام عن هذه القضية بإذن الله عز وجل فلا يعني هنا يقول عن عن جنابك قوله إن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع واطع فما قلنا الظلم لا يعمل به وإنما يعمل بماذا باليقينيات إلا أنصروا كفرا بواحة لا بد أن يكون هذا الأمر ماذا كفرا على مدهب الثلاث لا على مدهب المعتذة والخوارث الأمر الثاني إنما يطين هذه الأمور العلماء رحمه حزرهم الله ورعاهم ثم يطين الحدوث ونأس الأمور أننا نحن حزركم الله ليس لنا هذه الأمور أبدا والذلك الذي مجال على هذا الذي صلى الله عليه وسلم قال فأين ما نقيتموه فقتلوهم الخوارج يقول فأين ما نقيتموه فقتلوهم من يقتلوا الخوارج نحن لا لا لا لا يقتلهم السلطان ومن أباه الشيطان بقتلهم وإلا لصارت الدنيا فوضى يأتي واحد يقتل من يزقى ولا خارجي خارجي سد القتيلة لا أبداً ليس الأمر لنا وإنما الأمر للسلطان هو السلطة العملية هو السلطة التنفيرية ويأخذ هذا الرجل عليه فإن سبق عليه كلمة عملنا السلطان بما وراه إذا انتبقنا السلطان في أعياننا لقفار الخوارج والناس سمعنا وأطعنا نخرج لقتال الخوارج ونحقسب أنفسنا شهدا عند الله عز وجل نقول كما قال عليه وإلى الله عنه في قتاله من خوارج هؤلاء شر من هؤلاء محلاء. أما أن يكون الأمر صوبا وسبحنا هم يصبون ويخصرون لأننا عملا ونحن نخصر لأننا من خوارجنا لا. فما خطأناهم في هذا القتل فذلك نخطأ من من الناس العاديين يقتل أو يفعلها إنما الأمر حضرة من الله منظم الأمر في يد السلطان لأن السلطان هو السلطة العملية هو الذي يقاتل هو الذي يجيش الجواج هو الذي يرسل الشرطة هو الذي يرسل العيون هو الذي يعني يأمره هذا هو أما نحن لا معلالك نحن نسمع ونطوع في هذه الأبواد إلا أنت لا تدرى أن دخل عليه من الله برهان صدق الله العظيم الذي قاله قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العارف قال حدثنا شعبه عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيب بن ثعلب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم ستعون بعدي أفرة تصدروا حتى تلقوني لأن هذا الحديث وآت الأحاديث السادقة لكن فيه شيء جديد جدا لكن أنا حضركم الله أعود للقضية الأولى يقول لي بايعنا با هذه قضية البيعة يعني أمرها في الحقيقة مشكل على كثير من الناس وأنا من الله ونخص لكم مسألة البيعة بإنشاء الله بوقت قصير جدا سأقول حضركم الله البيعة معناها العهد والاتفاق على السمع والطاعة لي مناصل الأمر ولا يكون السمع والطاعة في الجنز إلا لإمانِه الواحد الجيحة الواحدة هي؟, هي عقد والعهد والعقد وعقد الإتفاق على السمع والطاعة لإمان واحد في البلد الواحد ولا يكون السمع والطاعة من أكثر من جنر الأخ Stunden vamos والأصل أن الدولة الإسرائيلية دولة واحدة من أقصاها إلى أقصاها وأن إمامها واحد هذا هو الاسر حضر الله لكن لما تداهلت البلدان وتداهلت مع بلاد الفصار نشأ عمر جديد وهو وخرجه ما يسمى بالاكتار الاسلامية هذا قطر قائم بذاته يبصله بينه وبين القطر الاخر بحار ربما ودول لعنى الان نحن في المملكة العربية السعودية بيننا وبين اصدرنا في مصر وضحر وبيننا وبيننا وبيننا أخواننا في الدولام بحرم يوضينا وضينا في المغرب دولهم يوضينا وضينا وضينا أخواننا في المغرب دولهم وضينا وضينا أخواننا في أمريك وعند روسيا وهي ما دول ما رأيتم بهؤلاء هل نقال لهؤلاء لا يجوز لكم أن تولوا أحدكم فيحفظ بلادكم حتى يقوم الخليفة الذي يحفظ كل دناد المسلمين لا وإنما الذي عليه المسلمون عليه علماء المسلمين الآن أن لكل أهل بلد من الجلاد أن يوم عليه ماذا أحدهم وهذا الأحد حذركم الله يجتمع مع الإيمان العام في أمور ويختلف عمو في أرجو أن تنتبهوا لهذا القول المعس ولا هدى. معه في أن طاعته واجبة لمن الله الله عز وجل عليه. ويختلف عنه في أن طاعته خاصة. الإمام الأعظم طاعته عامة تنزل المغربي كما تنزل الماريزي لكن ما هو موجود موجود أمراء لأن يحكمون كل بلد على حدة هذا الأنمان في المملكة العربية السعودية في عمق بيعة بملكي خادم الحرمين الشريفين يجب علي أن أسمع وأن أطيع له فيهنا وأذهب إلى نصرى أو أروح إلى بيعتي بيعةي في عمق إذا دخلت مصر أدخل معهم باتساق بين بين إخوان المسلمين اتساق أن أسمع وأتي علىهم في غير معصية الله ما أخالف ألبنتهم أهض الزيجة أهض إقامة أسجي الجوازي ما أتسلم بما لا يريدون بين ودينة العهدي ديول وعقد في ذنة من في ذنة بيعة لا زالت بيعة الملك زالت في في عنقي هذا واجب على كل مسلم أن يبالع الإمام الذي في بلده سواء والله من قبله سواء اختاره أهل الحل والعقد سواء يعني غلدنا بالكيس نادان يحكم بلادنا واستسد له الأمر بيعة مواجبة واجبة من لاك وليس في عمقه بيعة لا تميسة جاهلية انشده إن شابه هذا القليل حضركم الله ورعاكم من ناس وليس بعنقه بيعه ما تنوك بالجاهلية وعين سمد على قلتك بايع رغم أنفك مدام أهل الحل والعقد بايعوا أنت وافي كلا وكلتا للعقد من بالمسنة لا يلزم أن كل واحد منا يذهب إلى الملك سيبايعه بيد ما دام بايع أهل الحل والعقد علماؤنا امراؤنا نتكلم تكلم بصراحة عاش ولا حبة، لأنه ما تكلم بصراحة وصل بكم، ما جلس تكلم، وتكلم بنان وعلان في الزوايا، الزوايا يفكرون منها بالخوارج، على انه من السلف، هذا هو من السلف، بصراحة واضحة، لا لا يمين ولا يسار، الله بيتعتقد، رش الله عز وجل على ذلك، ولا نجزي، لا عزيمة ولا عمضة، نقول. من مات وليس في عمقه بيئة مات ميتة جاهلية فالسعودي الذي يحمل هذه الجنسية ويقول لا أبايع أو ما من بايع يقول أنت جاهليا فإن مست ميتة جاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول لما بايع الرغم أنتك لا بد أن تبايع بايع علماؤك وبايع أمرائك وبايع قادة جيوشك وبايع شيوخ قبائمك وبايع أهل الحل والعقد في بلادك أن تابع نحن وأن كراس هؤلاء الذين يعرفون نحن سبع من المعارف سبع بعلمائنا وأمرائنا ومزرائنا بايعون بايع ما يلزم أن نفذ لكن نعتقد هذه البيعة في قلوبنا ثم يظهر أثر هذه البيعة علينا من سمع وطاعة من نسيحة من دعا من تحريم من من حب هذا الإمام من رب من سطط عن هذا الإمام أو تكلم في هذا الإمام أو اغتاب هذا الإمام إن شاء الله من دولة إسلامية قدم إلى النبلة العربية السعودية اسمعوا هذه المساء الحزركم الله وقضواها جدا فاسأل الله يلهم هو في عمقه بيعة إمامه الذي في بلده لا يرجم عنه إذا جاء بنادم أن منزعة لا نقول دعاء إيمانك الذي في دركه وإن كان عنده معاصي ما شو نقول دعاء في عمقك وانت دخلت بلادنا باتتفاقين يلزقك ان تقوم بهذا اتفاق يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لا بد ان تسمع وتطيع بالمعروف لا بد ان تعمل بالانظمة لا بد ان تخرج اقامة لا بد ان تجدد الاقامة لا بد ان تخرج اشياء مثلا اذا تدل الى اي بلاد اخرى تماما وضيعة ايمانك في علقك. قال في بلد ما في إيمان قلنا سيأتي إن شاء الله باب المستقل إذا لم يكن جماعة ولا إيمان ما هو العمل إذن الدعاء فيمكن معناها أذركم الله وفهمتم أن يلابث لكل مسلم من إيمان يسمع ويطيع له وفهمتم أن العلماء رحمهم الله جوزوا وجود أكثر من إيمان في زمان واحد ضرورة بسبب هذه الأحداث وتدافع البلاد المسلمين دعوها ببلاد ولولا ذلك سغضاعت جماؤنا واموالنا كما قال الشيطاني رحمه الله ولا يمنع من نفس النامين في جمال واحد بالضروة الا جاهل يعني الاسلام واسور الاسلام لان الاسلام جاء لجلب المصالح ودفع ماذا ودفع المفاسد فاذا لم نومي علينا واحدا نرى وجود الصبع وطاعتناه وما عثلاؤنا وما عثلاؤنا وما عظيمنا وما عثلاؤنا لذلك بد من يعني سمع الوطاعة إذا الحذركم الله يقول بعض الناس ماذا تسمون فلان خارجي وهو يقاتل أمريكا مثلا نقول خارجي لأنه خلع يدا من طاعة خرج من هذه البلاد وقال ديعتكم إليكم ما من مبايعكم ولا أريد سنتكم ولا أريد أمينتكم ولا أسمع واصيع لكم ولذلك من خلع يدا من طاعة لكي الله ولا حجة له يوم القيامة ومن بات وليس بعمقه فما فمات الا مات نوثة جاهلية. اذا يقال لابد ان البيعة لابد راجل شرعي على كل مسلم او كل شعوب في هذه البلاد ان يعتقد ان لهذا الميت عليه سمع وطاع بيعة في عمقه فان نجع هذه البيعة او خرج قيد شبرين مات نوثة جاهلية. هذه النساء المعاشر الاحدة من سيوثة يترى العلماء في كتبه وشرحه غير مرة ولا مرتين لكن اهض الهوى ما يريدونها فما كنا الجماعة يعني تائرين تائرين ولذلك لابد نحو ان نعرف هذه المسائل ونعرف لماذا نشكف ولماذا نتتلم ولماذا نتتلم ان شاء الله الا لما يرضي الله عز وجل هنا في قضية مهمة جدا جدا حضرة من الله وهي قولوا استعملت فلانا ولم تستعملني. استعملت فلانا ولم تستعملني في جنادنا الآن كثير من الناس يقول أن هؤلاء الشباب ما خرجوا إلا لأجل البطالة وكتبوا شيخ الخارجين من أغنى الناس لوزع لو دروشه على هؤلاء الشباب فكتبوا شيخ الخارجين في هذا الزمن يعني من أغنى الناس لو إلا استعمل هذا المال الذي اعطاه الله وجل اياه من غير حول منه ولا قوة على شباب المسلمين نوسع الله الذي لا إله غير شباب المسلمين ولو بنالهم به مثامه أو بنالهم به مدارس نوسع الله الذي لا إله غير شباب المسلمين ولو أعطى العاطلين كل العاطلين أكل جماعة ناطمة لأن يتكلمون هذا وسيلة طيب انظر إنسان ما يدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي رمض النبي صلى الله عليه وسلم الزور حاشا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إلا ذاك الخارجي الذي قال يا محمد التطنيا يا محمد عبد فأني أراك لا تعدل نظر إلى الله عز وجل من هذا الرجل لكن هنا دعا رجل يستعتب يستعتب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله استعملت فنالا ولم تستعملني أريد نبيك عمل يعني أخذ المقابلة هناك مالا فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثر حتى, حتى تلقوني عليك القول على الحوض نقول للشعب السعودي حضرة الله الذي لا ودد عملا اصبر فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان المسلمين تولقونا بعده اثره وامرنا ان نصبر حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض ان ما وضيفة فالرزق حضرة من الله تسعة وعشار في التجارة الوضيفة وما جمعتها كلها فيها عشر من الرزق واحد بس وتلسأت اعشار غزب في ماذا التجارة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه تعرفون قصته فهذه هي النبي فنقول للشباب الذين يندغضروا الخوارج عواسفهم لان الخوارج لهم اساليب يعني ندوم محاضرات في كيف تقنع الناس كيف ينسون عندهم يعني ما شاء الله الوسيقى لا امد الحالة وشعالك عندهم مصالوب يجب الله اللهم اشتعال على كل حال هؤلاء هؤلاء يندغضرون الشباب يندغضرون ما هم عندهم سيارات، من ما عندهم سيارات؟ كل عندهم سيارات، من عندهم سيارات؟ كل عندهم شغل ومساك من ذيكون تبعه، من ذيكون تبعه، من جهالته، همهم يدقق، يدقق لكل يا أخي اسمه حضرة الله، هذا سلام النبي صلى الله عليه وسلم بجني الدنيا، هذه الدنيا والله ما دام عندي عقيدة ايش إيش يا أهل القابل، وأنت على الزجعة، او انت على الشرك، او انت على الكبر والعياذ بالله. عندك اموال قارو في الله ايه ايش ينزعك الله يجري لا الى غيره ما ينزعك هذا المال يكون شيئا لكن من تغضغ عواقفنا ومشائرنا بأدن مدود الوضائف نقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجلا فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني يعني يضبط فلانا ولم تنوضغني الدولة مات يجب أن توضف الناس رحان توضف كل الناس قال إنكم سترون بعد الأثر خاصة شباب لا شباب اصبروا المجدس النظيف والحمد لله اما هو ابت النظيفة اشتغلوا في التجارة واصبروا كما ذكرى النظيف يسمى الله عليه وسلم ذلك. مجرد حذركم الله فيما نظر ان شيخ الاسلام رحمه الله يعني ذكر قضية الإيثار وانا احب ان ترجعوا حذركم الله بهذا الموضوع في من هذه السنة النبوية في المجلد الرابع في صفحة 527 في الحديث عن يزين اقرأوا الموضع هذا من البداية الى النهاية 44 صفحة مهمة يا احذتي لا اقول جدا جدا بل من هنا الى ما شاء الله هذا الموضوع مهم جدا من هذه السنة النبوية المجلد الرابع خمسين وسبعة وعشرين قبله بقليل وبعده بقليل عند حديثه عن ماذا حن يزيد بالمعاوية مالك من مروك الاسلام له حسناته عليه سيئات وقدمه الله عز وجل بسيئاته وحسناته يقول رحمه الله أسباب الفتن وكيف بعض الناس يخرج وينكر المنكر على الحسان على وربما حمل السلاح وربما قاتل وهو يظن أنه قاتل من الله ويظن أنه قاتل حتى لا تكون ذكره ويكون الدين هو بالله وهذا العبارة مشهورة عندنا. تعرفون حالتات أول جزءنا. يقول الدين كله من الله. سبق عن دفعة يعني آذاننا بهذا الاسروب قديما قبل عشر سنوات دفعة آذاننا. سبحان الله وجزي الله الإسلام ذكر هذه المسألة قبل 60 سنة. 60 سنة ذكر نفس العامية من نسمة كره الجماعة. الآن ذكرها اسمعوا الشيخ والشيخ الاسلام رحمه الله يقول رحمه الله تعالى ومن ومنا ينبغي أن يعلم جزاكم الله خير أسروا سمعكم يهون جدا الحقيقة عجيب هذا الكلام سبحان الله ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الزتن يعني الزتن العامة الحروب بين المسلمين هذا ما في معنى إيش سوف الحرب والمسلمين بعضهم ببعض ما سببه قال تكون مشتركة فيها المشتركة ليست يعني شرر واضحا قال فينز على القلوب من الوارجات ما ينمع القلوب عن معرفة الحق ولهذا تكون بنزلة الجاهلية والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده انظر وين بداية الفكرة اسمع أخي الفاضل قال فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار فلا تصبر النفوس على ظلمه ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فساد منه ولكن لأجل محفة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفصاد العام يقدم مسرحة الفرد على مسرحة ماذا؟ الأمة الإسلامية والعياذ بالله قال لا يمر في التساد العام الذي يتولد عن فعله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعد أثره تصدروا حتى القوم على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل الذي قال أنا استعمله فلم استعمل فبنى قال ستلقون بعض أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض نفس هذه الأحد سند أخذ نفس هذه العجلة قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا مناس أمورهم وأن يستأثروا عليهم وأن ينزعهم الأمر. قال وكثير من خرج على مناس الأمور أو أشركهم إنما خرج منزعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار. هذا الشيخ الإسلام يتكلم عن أقوام علماء خرجوا في شجلان وعلان المتاهي إلىه علماء ومع ذلك يقول ما خرجوا إلا لعدم الصبع على الحساب اسمع ديت الشبه من جاءت يقول ثم إنه يكون من وليه الأمر ظنوب أخرى وهو معسوه لو ذنوب ثم إنه يكون الولي الأمر جميل الأفرى فيبقى ضغضه لشبئتاره يعظم تلك السيئات ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ومن أعظم ما عليه طلب غرضه إلا ولاية وإنا مال كما قال تعالى فان أعطوا منها رجوا وإن لم يعطوا منها إلههم سقطوا قال رحمه الله يبدو الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهه ومن هذه الجهة شهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهه قامت الفتنة والشارع امر كل انسان بما فيه المصلحة والمسلمين فامر الوناس بالعدل والنصح لرعيتهم وامر الرعية بالصبر على الظلم والاثرة ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الامر مع ظلمهم لماذا لان الفساد ليس لان دناء الوناس دناء مقدسة كما يقول بعض الناس أنتم تظنون أن الغتام دماؤه مقدسة. لا يا أخي على دمائنا. ما لا لأن الغتام دماؤه مقدسة. إذن يشيطون الله? قال لأن الفساد الناتجة من القتال في الفترة أعظم من فساد ظلم الولاة. فلا يجال أخف الفسادين بأعظمهما. رئيس الحزر رسول الله ليش الإمام البخاري طول في أحاديث الأثر جاب سبعة أحاديث كلها في هذا الباب لماذا؟ لخطوة هذا الأمر لأن الأثر هو البداية فنحن نبغض الحاكم لأنه اشتأثر علينا نسينا نسيحة النبي نسينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنزم الذي قال إنكم سترون بعد أثر فاصبروا الان هواك لا يقول لا تصبروا ونبيك يقول اصبروا من تفضني اخذ؟ نبيك يقول اصبروا وشيخك الذي تحبه صاحب المحاضرات يقول لا تصبروا والمنشف صاحب النشيد يقول لا تصبروا احفظوا وشبوا واشتبوا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من لن تقدم يا اخي لن تقدم ايقدم كلاما كلاما رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا يقل سيفنا الى صاحة العبيدة وماذا فين البي هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون بعد أثر فاسبروا ونحن نقول سمعنا لأطعنا لا وسيأتي زيادة سيأتي زيادة أن القضية ليست شبر أن القضية دمنا أخذ مالك وضرب ظهرك تسمع وأطع لأننا نزيل في اليوم يوم من الإيامة ولا علينا وإذا السيارة يتنشاريها الحكومة أخذتها تورش عليها الجزء الثاني هذا ساعتها فإذا حطونا خيطها عليها والنام وبتوم من الشوارع نظرة. يا أخي والله الذي لا إله غيره عاطفة أرق هذا المنبر وأظلم صار في سيارتي من الجاثل الذي جلده الذي بدأ على الزنا بدون مثقال. ما قال الله الذي تروجاني يا من البري مجدو نفسه هذا عقزة اما امر نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك اسمع واطح وان ضرب ظهرك واخذ مالك تسمع واطح ونحن نسمع ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله ما تصلوا نسألها نسأل الله يحفظ حكامنا وأن يجيهم عنا خير الجزء والله من الذين علمنا عقودتنا ومن الذين درسونا ومن الذين ورّفونا وسيارات التجسد على حسادهم إذا الله خيرا نأكل راتب ونصدد منكم إليكم ها فجب إذا المن يأخذ مخالفة المن يأخذ مخالفة ومن يأخذ مخالفة ومن الحمد لله دورة نحمد الله ونبني عليه بماه وأهله فهذه القضايا يا معاشر أحبه الله قضايا مهمة وقضايا خطيرة نبس على شبادنا يعني دفع عن شبادنا الآن يعني تكون دورات كبيرة جدا في هذه البلاد ما يتكلم عن هذه المسألة ونحن الآن في أمس الحاجة مسائل الزث بماء تسير الآن ولا يتكلمون بكلمة بكلمة, بكلمة بكلمة انظر تجلير كثير إعلان وخطور ما يريدون يريدون من هذا السلف الناس على في هذه يريدون حتى تصل بالأمة. بل يفرحون إن السواد يجهل هذه القضايا؟ من ذلك يثرون على كل متابع ويثرون على كل سلف يسمونها مدهمين مدهمين مدهمين يعني التوحيد دعوتهم مدهمين بريطانيا؟ الحمد لله الحمد لله رحمه الله. نعم أنت مدهم أنت؟ نعم هذا ما يسأل الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له